بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما la دينكم di com